بسم الله الرحمن الرحيم الف لا من را تلك ايات الكتاب وقران مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين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 كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ إِنَّ لَهُ لَحَافِظِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ لذالك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنن الاولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فضلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ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 سُونَ قَالَ فإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبِّ بِمَا أغويتنِي لَأَزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنْ ان الملتقين في جنات وعن ادخلوها بسلام امين ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهن فيها نصب نَبِّئْهُم عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُم مَّجْلُونٌ قَالُوا لَا تَجْلُ بِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَلَمْ شُرِطْتُمُونِي عَلَى أَمَّ الثَّنِيَّ الْكِبَرِ فبِمَ تُبَشِّرُون قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ قَالَ وَمَن يُقْنِطُ مِنَ سنة ربه ان الضالون قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا اننا ارسلنا الى قوم مجرمين الا الوطن ان لم ننجوهم اجمعين الا امراته قدرنا انها لمن الغابرين فلما جاء سَالُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْلِمْ أَهْلَكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَجْبَارَهُمْ وَلَا يَنْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن نُّدَبِّرَ هَؤُلَاءِ مقطوع مصبحين وجاء اهل المدينه يستبشرون قال ان هؤلاء ضيف فلا تفظحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا اولم ننهج عن العالمين قال هؤلاء بلاتئ ان كنتم فاعلين لعمرك ان في سكرتهم يعمهون فاخلدتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وانطرنا عليهم حجاره من سجيل ان في ذلك لايات للمتوسمين وانها لبسبير مقيم ان في ذلك لايه للمؤمنين وان كان اصحاب الايكه لظالمين فنتقمنا من وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَأَتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا أَمِينًا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 فجناحه للمؤمنين وقل اني انا النذير المبين كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القران عظيا فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون اِصطَبِرْ مَا تُؤْمَر وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَاسْجُدْ بِحَمْدٍ لِّرَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ